ش ب ك ة ملامح ا ل إ س ل ا م ي ة تقدم ثم يموت الفاروق رضي الله عنه و ارضاه وهو يصلي الفجر في يوم ضيع فيه الناس صلاه الفجر هل بسبب شرعي ضيعت صلاه الفجر ام بسبب المكوث ساعات و ساعات امام الشاشات والقنوات مات طعن وهو يقرا قوله جل في علاه ن م ا اشكو بثي و حزني الى الله نعم أ ي هالغالي ا طعن شهيد المحرر ا فلما أ ف ا ق كانت أ و ل ك ل م ة قالها أ ص ل ى الناس اسمع يا رعاك الله أ و ل ك ل م ة تلفظ بها عمر يوم أ ف ا ق من غيبوبته قال أ ص ل ى الناس ثم ي م ر ا الدم ينزف من هنا ف تيقن أ ن الموت قد اقترب كان هناك شغل يشغله وهم يهمه قال يا عبد الله ب ن عمر اذهب إ ل ى ع ا ئ ش ة أ م المؤمنين وقل لها ي ق ر ئ ك عمر السلام ولا تقل أ م ي ر المؤمنين ف إ ن ي لست أ م ي ر ا للمؤمنين بعد اليوم قل لها يبلغك عمر السلام ويقول و ي س ت أ ذ ن ك أ ن يدفن مع صاحبي يريد أ ن يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الممار رفيقه في روحته وجيئته يريد أ ن يرافق حبيبه حتى في الممار فذهب عبد الله بن عمر وطرق الباب على ع ا ئ ش ة وقال لها ي ق ر ئ ك عمر السلام ويقول لك أ ت أ ذ ن ي ن له أ ن يدفن مع صاحبيه فقالت ا ل ص د ي ق ة بنت الصديق والله إ ن ي كنت أ ر ي د ه لنفسي أ ر ي د هذا المكان لنفسي ووالله لاوثرنه على نفسي ووالله لأوثرن عمر على عمر ن فلما س ي ف رجع عبد الله بن عمر وراه عمر قد أ ق ب ل قال أ ج ل س و ن ي فقال ما الخطب يا عبد الله بن عمر قال أ ب ش ر يا أ م ي ر المؤمنين فقد رضيت فتهلل وجه عمر رضي الله عنه أ ا ر ض ا ه القضيه كانت تشغله القضيه كانت تهمه يا رعاك الله ما كان يوصي بمال ولا بعيال ولا بحلال القضيه قضيه مرافقه في الدنيا وفي الاخره فقال عمر ان انا مت فغسلوني وكفنوني ثم احملوني واطرقوا عليها الباب وقولوا يستاذن عمر مره ثانيه فان اذنت والا خذوني الى مقابر المسلمين فلما حانت ساعات الاحتضار و ب د أ ت تتنزل عليه كربات الموت أ خ ذ عبد الله بن عمر ر أ س ه ووضعه على فخذه فقال عمر ضع وجهي على التراب عل الله أ ن يرحم عمر ليتني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي وددت أ ن أ م ي لم تلدني ليتني كنت و ر ق ة تعضد من هو عمر الصوام القوام يقول وددت أ ن ي خرجت منها كفافا لا لي ولا علي مات عمر مات عمر ل أ ن الله قال إ ن ك ميت و إ ن ه م ميتون الكل سيموت إ ل ا ذو العزه والجبر